الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغو من فضله ولتبتغو من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا من إن في ذلك آيات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 والكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم وفضلناهم على العالمين واتيناهم مِنَ من الأمر فمختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا دينهم إن رَبَّكَ قَضِ بِبَيْنِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَتَّبِعْهَا فَتَّبِعْهَا وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ إِنَّهُمْ لَنْ يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ هَٰذَا بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنَّ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً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 وخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن دَالِّ اللَّهِ أَفَلاَ يَذَكَّرُونَ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلاَّ حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يَهْلِكُنَا إِلاَّ الدَّهْرُ وَمَا لَهُم بِذَالِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ يَظُنُّونَ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 وإذا قيل إن وَعْدَ الله حق هو الساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري, قلتم ما, ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين وبدأ لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون